اجِزِ الله وبشِّر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتِموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخل الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا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 من نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكذون الذنب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبش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 أنفسكم وقاتلوا المشركين كافا كما يقاتلونكم كاف وعلمو أن الله مع المتقين إن من الناس زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من لا خيره فما متى الحياة الدنيا فلا خيره إلا قليل إلا تنفروا يعذبك معذبا لي ما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تصر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 رَضُوا وَإِن لَم يُعطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الله إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أَوْ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ نَيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ من يحادد الله و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 خلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا مع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 الله وجايد مع رسوله استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القايدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جعدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون عدد الله لهم جناتا تجري من تحت يلنهار خال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 اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يحلف إن رضنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفما نسس بنيانه على تقوى من الله ورد